بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم رافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي لا إله إلا هو إليه المصير ما فروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمّة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بال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 وَلَحَمٍ أَبَا أَهْمَ وَأَزْوَاجٍ وَذُرِّيَاتٍ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِيمُ السَّيَّاتِ وَمَتَقِ السَّيَّاتِ يَوْمَ فَقَدْ رحمته وَذَلِكَ هُوَ الفوز الْعَظِيمُ الذين كفروا ينادون لمقتل الله اكبر من قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحيت اثنتين فاعترفنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل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 لَهُ الدين ولو كني الكافرون رفيع درجات ذو العرش القر رح من أمره على من يشاء. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقار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 ربي وربكم من كل متكب من كل متكب لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ألف العون يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاء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 يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضل الله فمن له من هادي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في في شك, شك من الناجٍ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 عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فولائك يدخلون الجنة يرزقون فيها يرزقون فيها بغير حساب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 حاق بأل فرعون س قالوا <تصفيق> الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبع فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العلمين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 109. قالوا بلى قالوا فادعوا 110. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 111. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 112. ويوم يقوم يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ولقد وسبح وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطة عتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبرهم فاستعذ بي وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير وإلذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين استكملون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخل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 نُنَجَّأَنِي لما, لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن ربي وَأُمِرْتُ أَن أَسْلِمَ وَأُمِرْتُ أَنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثم ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شبوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون؟ شيئا كذلك يضلي الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قبلك مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ نَّلَمْ نَقُصَّ عَلَيْكَ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 ولكن فينا منفع ولتبلغ عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات إلا نتكرؤ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَأْتِيَهَا فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في, الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلم فرحوا بما عيدهم فرحوا بما عيدهم من العلم وحق بهم وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين